قال الامام العراقي رحمه الله قلت هو قد قال ابو المعالي واختاره تلميذه الغزالي وابن الخطيب الحق ان يحكم بما اطلقه العالم اطلقه العالم باسبابهما لا يزال يتكلم على مساله اذا ما تعارض الجرح والتعديل تايههم يقدم ذكر المصنف ان اهل العلم ذكروا في هذا اربعه اقوال القول الاول ان الجرح مقدم على التعديل والقول الثاني ان التعديل مقدم على الجرح والقول الثالث انه لا بد من بيان اسبابهما والقول الرابع اذا كان المعدل او المجرح اماما فانه ايه يقبل قوله هذا ما انتهينا اليه قال الامام ز... الامام قال الامام الشيخ زكريا الانصاري رحمه الله قلت وقد قال في رد السؤال امام الحرمين ابو المعالي في كتابه البرهان في صفحه ثلاثمائة وإحدى عشر. قلت وقد قال في رد السؤال الإمام الحرميني أبو المعالج كتابه البرهان واختاره تلميذه يعني تلميذ الإمام الحرمين أبو حامد الغزالي والفخر والإمام فخر الدين ابن الخطيب الرازي هؤلاء اختاروا. القول الحق وهو ان يحكم بما اطلقه العالم قال العالم باستار الميم من يحكم به والعالم باسبابهما يعني من يعرف اسباب الجرح والتعديل اذا اطلق وقال فلان ثقه او فلان بعيد اخذ بقوله فانه يعتبر القول الرابع هو القول الذي ذهب اليه امام الحرمين في حين من القول الاول وهو ان الجرح يقدم على التعديل اذا ذكر سببه هذا الذي ذهب اليه الجمهور قال العالم باسبابه ماء باسباب الجرح والتعديل من غير بيان لها اين الاسباب قال واختاره القاضي ابو بكر الباقلاني ونقله عن الجمهور. قال ولما كان هذا مخالفا لمختاره لمختاره ابن الصلاح من كون جرح المبهم لا يقبل وهو عين القول الرافع. قال جماعة منهم التاج الشبكي ليش هذا قول مستقلم بل تحرير ل محل النزاع. فكانهم جعل الأقوال ثلاثة، وليسة، وليسة الأغراء. والقول الرابع هو محرر ل محل النزاع. يعني الأصل أن الرجل إذا جرحا وعدلا يقبل أحدهما إذا كان مفسرا. لكن إذا كان مصدر هذا القول إمام عالم بالجرح والتعديل وبأسبابهما ثم عتم على شخص بأنه عدل او حكم على اخر بانه مجروح فيقبل قوله استنادا الى معرفتنا له بانه محيط بالعلم محيط بهما علما جرحا وتعديلا فلما كان هذا عارفا لهما عارفا باسباب الجرح المقبوله وباسباب التعديل المقبوله وحكم على واحد بجرح او بتعديل هذلنا قوله فكان هذا الذي اختاره هذا العدد من الائمه امام الحرمين والامام الغزالي والامام الرازي وابو بكر الباقلاني يا هؤلاء علماء في الاصول ولهم يدم طولا في معرفه قواعد الاصول فختارهم هذا خالف اختيار ابن الصلاح لكن الشيخ زكريا اراد ان يقرب بين الاقوال وقال في الحقيقه هذا ليس قول الرابع وانما هو تحرير لمحل النزاع في الاقوال الثلاثه فكانه يرى ان الجرح يقدم على التعديل اذا ذكر سببه او كان القائل امام العارف عارف به باسباب الجرح وباسباب التعديل قال قال ولما كان هذا مخالفا لمختار ابن الصلاح في كون الجرح المبهم لا يقبل وهو عين القول الرابع قال جماعه منهم التاج الشذكي ليس هذا قولا مستقلا بل تحرير لمحل النزاع اذ ما لا يكون عالما باسبابهما لا يقبلان منه يعني لا يقبل منه الجرح والتعديد لكن ان كان عالما قبل لا يقبلان منه لا باطلاق ولا بتقييد لان الحكم على الشيء فرعه عن تصوره فلما كان القائل به عالماً بأسباب الجرء والتعديل قُبِلَ ذلك منه. أيضاً نزاع في إطلاق العالم دون إطلاق غيره، لأن إطلاق غيره اتفقنا عليه بأنه لا يقبل إلا إذا كان مفسراً. وهذا إن سلماً فلا نسلم أن تقييد غير العالم لهما. أي تفسيره لهما لا يقبلوا قال واختار شيخنا انه ان لم يخل المجروح عن تعديل ان لم يخلو قال واختار شيخنا والمراد واختيار شيخنا يعني الحافظ ابن حجر قال واختيار شيخنا انه ان لم يخل المجروح عن تعديلين لم يقبل الجرح فيه الا مبشرا يعني اذا كان هذا الذي جرحه وذقه غيره يعني نقل فيه جرح وتعديل ففي هذه الحال لا يقبل الجرح الا اذا اذا فسر لان تفسير الجرح دليل على ان المجرح عنده زياده علم ليست موجوده عند المؤدي لكن لو ان هذا الراوي الذي جرح خلى من التعديل ما نقل عن احد انه وثق ففي هذه الحاله يقبل الجرح وان لم يكن ايه مفشرا لانه لا تعارضه ولم يخالف أحد قول المجرح، لذلك قبل قوله وهذا أيضا فيه دلالة على أن المجرح عنده زيادة علم لشة عند غيره. قال وإن خ... واختيار شيخنا أنه إن لم يخل المجروح إن لم يخل المجروح عن تعديل لم يقبل الجرح فيه إلا مفسرا وإن خلا عن ذلك الطبل فيه مبهما إذا صدر من عارف لأنه إذا خلا عن ذلك فهو فيه حيز المجهول وإهمال قول المجرح فيه أو لا من إهماله لأنه لا يعارضه غيره قال ومال ابن الصلاحي في مثل هذا إلى التوقف يعني توقف فيه لان يبين امره كما اشار الى ذلك في ما مضى من قول ولحنا انتهينا وقلنا لو لم يصح عنه هل تتوقع ان عالما بالجرح والتعديل يجرح بدون ذكر سبب لانه هذا ديانه لا يمكن واذا احنا قلنا انتهينا ان حديثه شعبه بعد ما قالوا ما قالوا في الأخير قالوا ولم يصح عنه يعني إذا الحكاية لم تثبت عن شعبة وما دام لم تثبت عن شعبة فحصد فقولنا إن شعبة جرحه يعني ما ينبغي فما يتوقع أن عالما بالجرح والتعديل ويرى أن ذلك ديانة يجرحه بشاب غير إيه؟ غير قادح نعم اذا كان مثل هذا حدث مثل ذلك ايضا ما جرت السنه ان عالما يجرح بجرح غير قادح ولا يوجد من يعدل فان هذا الراوي كما ان الجارح عرفه كذلك من عدل المعدلون او كذلك تلاميذه والرواة عنه عرفوا عنه العداله فكونهم يروون عنه ولم يجرحوه ولم يقبلوا تجريحا من جرح يعني ما جرت السنه والعاده انهم يسكتون عنه اذا كانوا عارفين بعدالته بل انهم يعدلونه لانهم يجدون ان هذا نوع من التدين ونوع من التعبد كما قالوا ان الاشاده دين فانظروا عم من تاخذون لنا و نحن قلنا هذا الكلام ان اذا جرح العالم بدون ذكر السبب فان لمقلديه ان يقول بقوله نعم للمقلدين ان يقول بقوله لان لم يقبل قوله بدونه بدون دليل فكذلك يقبلون التجريحه بدون ذكر السبب اما غير من يقلده فليس له ان يقبل ذلك الا إلا بذكر الشباب قال ثم بين حكم تعارض الجرح والتعديل في راو واحد فقال وقدم أي جمهور رايه مته الازري الجرح على التعديل وان كان المعدل اكثر عددا لان ما الجارح زيادة علمين لم يطلع عليها المعدل طبعا احنا قلنا هذا اذا كان مبشر ولانه مصدق للمعدل فيما اخبر به من ظاهر حاله كانه يقول انا ما انكر الا من عدل تعديله لكن عندي زياده الالم تدل على ان هذا الرجل ليس بثقه ويخبر عن امر باطل خدي على المعدل نعم ان لم يبشر الجرحى او قال المعدل عرفت السبب الذي ذكره الجارح ولكنه تاب منه قدم التعديل اذا رجعنا للمساله الاولى اذا تعارض جرح وتعديل يقدم الجرح اذا كان مبشرا وان لم يكن يقدم الايه التعديل او يقول المعدل ان الصلاه على السبب الذي جرح به فلان فلانا وهذا الامر لم يصح عنه او انه صح لكنه تاب وهذا يقبل تقبل فيه التوبه الا اذا كان التجريح بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فان كثيرا من اهل العلم يذهبون الى ان الكاذب على النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل توبته فاين قال انا يعني عرفت ذلك ولكنه تاب نقول له لا التوبه لا تقبل قال قال المعدل عرفت السبب الذي ذكره جارفه ولكنه تاب منه قدم التعديل ما لم يكن في الكذب على النبي صلى الله عليه واله وسلم كما سياتي في محله يعني في مساله قبول توبه الكاذب وقال ابن دقيق العيد في الاول الاقوى طلب الترجيح يعني اذا تعارض جرح وتعديل في الراوي نترك الاقوال ونبحث عن ايه عن مجرح نبحث عن مرجح وهذا الترجيح قد يكون بكثره الاعداد قد يكون بزياده الثقه قد يكون بمعرفه التواريخ وان المجرح تاخر على المعدل سيكون نسخاً، يعني وجود الترجيح التي تجرى في المشاكل، تطبق على مثل هذه الحال. وقال ابن دقيق العيد في الأول الأقوى طلب الترجيح لأن كل منهما ينفي قول الآخر. ولو نفى المعدل الجرحاء طريق المعتبر، كان يقول عند الترجيح لقتله لفلان، يعني فلان قال إن فلاناً فاشق لأنه قتل فلان. يوم كذا فرجع المعد وقال أنا رأيته بعد ذلك اليوم يعني رأيت هذا الذي الدعى أنه قتلة وهذا فيه تكريب لقول المجرح وهو حي تعارض أي القولان لعدم إمكان الجمع فيطلب الترجيحه وقيل إن ظهر من عدل الأكثر بنصفه حالا بزياده الف هنا بزياده ال اي ان ظهر المعدلون اكثر عددا فهو اي التعديل المعتبر وهذا القول فدره بكلمه قيله لانه سبق ان قال العبره بمن يفشر ان كان يدرك مفشرا قال فهو التعديل المعتبر لان الكثرة تقوي الظن والعمل باقوى الظنين واجب كما في تعارض الخبرين يعني فينزل اقوال المدركين والمعدلين منزله الدليلين المتعارضين فيرجح اقواهما قال الخطيب وهذا خطا يعني وهذا القول يعد قولا خاطئا لماذا لان المعدلين وان كثروا لا يخبرون بعدم ما اخبر به الجارحون لان الجارحين عندهم زياده علم على ما عند الايه المعدلين قال لان المعدلين وان كثروا لا يخبرون بعدم ما اخبر به الجارحون ولو اخبر به وقالوا نشهد ان هذا لم يقع منه لم يصح يعني قولهم لانها شهاده على فعل محض ولان تقديم الجرح انما هو لتضمنه زياده لتضمنه زياده خضيت على المعدل وذلك موجود مع زياده عدد المعدل وقيل انهما حين اذا يتعارضان فيطلب الترجيح لزياده قوه كل منهما من وجه وقيل يقدم الاحفظ هكذا بينا الشيخ زكريا هذه الاقوال وهذه الاقوال التي ذكرها في مبادعه صدرها كلها به أو له قيل قيل ما يشعروا بانها اقوال مرجوحه ثم بين حكم تعديل المبهم والروايه عن المعين بلا تعديل يعني هل روايه الادراوي عن شيخه تعتبر توثيق وتعديل هذه مساله وما حكم من قال عن فلان ولم يسمه او قال حدثني الثقه يعني وثقه لكنه ابهم اسمه هل اقبل منه هذا التوثيق او لا هذا موضوع سبق ان تكلمنا عنه فيما ذكره الحافظ العراقي والان يعني نعرض ما ذكره الشيخ زكريا في هذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله ومذهب التعديل ليس يكتفي به الخاطب والفقه الصيزي وقيل يكفي نحو أن يقال خدَّن السِّقَةُ بل لو قال جَنِيٌّ أشياء خِرقاتٌ لو لم أسمي لا يقبل من قد أبهم وبعض من حقق لم يردَه من عالم في حق من قلده هذا هذه الابيات التي نظم فيها الحافظ العراقي حكم التوثيق المبهم وحكم روايه الراوي عن من لم يعدله ولم يوثقه اتعد توثيقا او لا يقول حافظ او يقول الشيخ زكريا رحمه الله ثم بين حكم تعديل المبهم والروايه عن المعين بلا تعديل وغيرهما فقال ومبهم التعديل اي تعديل المبهم ليس يكتفي به ابو بكر الخطيب يعني البغدادي صاحب كتاب الكفايه وصاحب كتاب الجامع لاخلاق الراوي واداب السامع وغيرها مما كتبه في علوم الحديث. قال أبو نصر ابن الصباغ والفقهاء أبو بكر الصيرفي كل هؤلاء لا يكتفون بالتعديل المبهم. و غيرهم إذ لا يلزم من كونه عدلًا عنده أن يكون عند غيره كذلك. لأننا نجد كثير من الرواة يعدلهم أقوام ويجرحهم أقوام، وعندئذ إن احتاج إلى الترجيح فلا بد من تشنيت هذا المعدل. قال كذلك فلا الله إذا سمّاه يكون من من جرحه غيره بجرح قادحين ثم يقول بل إن إضرابه يعني كون العالم يعدل. ان تسميه شفهه وتوثيقه الى ابهامه هذا يقول لفظ محل توقف لا يفعل العالم ذلك الا اذا كان يدول في خاطره ان غيره قد اجرحه ولهذا يقول فلعل له اذا سماه يكون ممن جرحه غيره بجرح قاذفهين بل ابرابه عن تسميته ريبه سوق ترددا في القلب وقيل يعني هذا القول الثاني وصدره بصيغه التمريض يكفي اي تعديله تعديله بالالهام كما لو عينه يعني لو قال حدثني ثقه مثل قولي حدثني فلان وهو ثقتي لانه مامون في الحالين يعني عنده وهو ماش على قولي من يحتج بالمرسل واولى بالقبول لان من يحذف اسم الراوي ويروي عما لم يسمع ويحتج بهذا انما يحتج به اعتمادا على تعديله وتوثيقه يقول فاذا كان هذا الذي لم يذكر مطلقا قبل ان الناس تعديله فالذي ابهم يقبل تعديله ايه من باب اولى هذا معنى قوله وهو ماشي على قولي من يحتج بالمرسل واولى بالقبول يعني من المرسل له ان يقال قال بالالف الاطلاق حددن الثقه او العدل هذا هو التوثيق على الابهام بل فرح الخطيب يعني البغدادي رحمه الله بانه لو قال قال بالالف الاطلاق جميع اشياخي ثقات ولو لم اسمهم ثم روى عما لم يسمه كان يقول حدثني الثقه لا يقبل اي لا نقبل منه ايضا لا نقبل من جد ابهم بل لابد من تصريح فيه لما ذكر فيما قبله لانه يحتمل انه لو سماه لجره غيره وين كان اعلى منه كما افاده كلامه لان التعديل به اخبار مستقل بخلافه بما قبله قال جزم الخطيب بان العالم اذا قال كل من اروي قال لا يقبل ايضا من قد ابهم فيما ذكر فيما قبله وان كان اعلى منه يعني وان كان قوله حدثنا الثقه اعلى من قوله كل اشياخي ثقات ثم يقول حدثني مثلا من لا اتهم او حدثني العدل كما اباده كلامه لان التعديل به اخبار مستقل بخلافه بما قبله نعم يَزَمَّ الْخَطِيبُ بِأَنَّ الْعَالِمَ إِذَا قَالَ كُلُّ مَنْ أَرْوِي لَكُمْ عَنْهُ وَأَشْمِي فَهُوَ عَدْلٌ رَضًا كَانَ تَعْدِيلًا مِنْهُ لِكُلِّ مَنْ رَوَى عَنْهُ وَشَمَّاهُ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَا نَجَاوَ فيها أَحَدٌ لِأَنَّ الرَّاوِيَ قَشْمِيَّ وإنما النزاع وإنما وقع في من إيه في من مبهمة، وقيل يكشف تعديل مبهم من من عالم لا من غيره كما قال، وبعض من حقق لم يرده يعني من حقق هذه المسألة قبل تعديل المبهم من العالم. اي تعديل مبهم انصدر من عالمين اي مجتهدين كمالك والشافعي في حق من قلده من قلده في مذهبه كقوله حدثنا الثقه صحيح روى مالك عن الثقه وحيز روى مالك عن الثقه عن بكير بن عبد الله بن الاشاج قال الثقه مخرمات يعني اذا قال حدثنا الثقه عن بكير بن عبد الله بن الأشج معناه انه يقصد مخرمه بن ابو كير يعني ابنه وعن ثقتي عن عمرو بن شعيبين او عن ثقتي عن عمرو بن شعيبين فهو عبد الله بن وهب اذا قال حدثنا الثقه عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده فانه يقصد به ان الراوي هو عبد الله بن وهب وقيل الزهري يعني محمد بن شهاب الزهري وقيل ابن هيعه يعني عبد الله لان مالك روى عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده من روايه هؤلاء فاي سماهم فبها وان لم يسمهم واخبر عن الراوي ثقه فيكون واحدا من هؤلاء الثلاثه وحيذر والشافع عن الثقة عن ابن أبي ذيب فهو محمد ابن أبي فداء وعن الثقة عن الليث بن شابين فهو يحيى ابن حشان أو عن الثقة عن الوليد بن كثير فهو أبو إسامة أو عن الثقة عن الأوزاعي فهو عمر ابن أبي شلما او عن ثقتي يعني ابن جريج فهو مسلم بن خالد يعني زنجي او عن ثقتي عن صالح مولى توأما فهو ابراهيم ابن ابي يحيى يقول الشيخ زكريا وخرج بمن قلده يعني وخرج قوله بمن قلده غيره يعني من لم يقلده فلا يقبل في حقه لان المجتهد لا يريد الخبر بذلك احتجاجا به على غيره بل يريده لاصحابه لبيان قيام الفدقه به عنده وقد عرف من رواه عنه او قد عرف من رواه عنه على ولم يروا اي جمهور ائمه الاثار فتياهه أو فتواه كما هو بخطه أي العالم مشتهدا أو مقلدا أو عمله على وفاق المتن أي الحديث الوارد في ذلك المعنى تصحيح له هذه مشكلة أخرى يعني هي شبيهة بالمسألة الأولى المسألة الأولى قلنا إن رواية الراوي رواية الراوي عن شيخ يبهمه ويوثقه يقول حدثنا الثقاق قلنا إن أتباعه ومقلديه لهم أن يقبلوا قوله في ذلك لكن ذكر مسألة ثانية وهي أن الشيخ ذا خبته بمعنى خبر او بمضمون خبر او عمل عملا من اعمال العباده بمضمون خبر فهل يعني فتواه بمضمون ذلك الخبر وعمله بمضمون ذلك الحديث هل يعني ذلك تصريح لهذا الخبر الذي انبنى عليه الفتوى او الذي بني عليه العمل يقول الشيخ الامام العراقي هذا ليس بلازم لاحتمال ان الرجل يبني فتواه على خبر اخر يتفق مع هذا الخبر في المعنى لكن هذا الخبر فيه اضاف ويحتمل انه يعمل وفق خبرين او اشتهاد ولم يعمل وفق الخبر الضعيف ولذلك روايه الراوي لا يلزم منها من الفتوى ومن العمل تصحيح تلك الروايه التي ظاهرها انها مستند تلك الفتوى وذلك العمل ولهذا قال ولم يروا فتياه او عملاه على وفاق المتن تصحيح له وليس تعديلا على الصحيح روايه العدل على التصريح حتى لو صرح لاحتمال ان هذا الشيخ ممن قيلوا بالعمل بالحديث الضعيف بل ان تفريحه يشعر بذلك انه يعمل بالحديث الضعيف ولا يكتفُر عملُه على ما صحَّ أو فتوىه كما هو بخطه، يعني أنه ما تلفظ لكن كتبه استفته إنسان فكتب إليه بالجواب، فالكتاب تتمزّل منزلة الكلام. قال ولم يروا أي جمهور إمة الأزهر فتياه أو فتوىه كما هو بخطه. أي العالم مجتهدا كان او مقلدا او عمله يعني لم يرى عمله او عمله على وفاق المتن اي الحديث الوارد في ذلك المعنى تصحيحا له اي لذلك الحديث ولا تعديلا برواته لامتان ان يكون ذلك منه احتياطا او لدليل اخر وافق ذلك الحديث او لكونه ممن يرى العمل بالضعيف يعني يرى العامل بالحديث الضعيف وتقديمه على القياس وقيل هو تعديل وهو ما رجحه الاصوليون قال وقياسه ترجيحه انه تصريح ايضا عندهم قال وتقديمه على القياس وقيل هو تعديل وهو ما رجحه الاصوليون وقياسه ترجيح انه تصحيح ايضا عندهم يعني تقديم العمل بهذا الحديث على القياس ترجيح منه انه تصحيح لذلك الايه الحديث ولذلك لما صححه قدمه على القياس ثم قال وليس تعديلا على الصحيحيه روايه العدلي على التصريح يعني اذا قال فلان حدثني فلان وشماه لا يعتبر ذلك تعديلا للراوي لا يعتبر ذلك تعديلا لمن روى عنه تعديلا للمروي عنه لانه جرت العاده ان المحدثين يروون عن الثقات وعن غير الثقات ولذلك الروايه عن الثقه الروايه لا تعتبر تعديلا ولذلك لا تعتبر الروايه تعديلا هذا ما اشار اليه بقوله وليس تعديلا لمن يروي لمن يروي عنه العدل مطلقا على الصريح الذي عليه اكثر العلماء من المحدثين وغيرهم روايه العدلي على وجه التصريح باسمه لانه يجوز ان يروي عن غير عدل ومقابل الصحيح قولاني يعني أحدهما تعديل مطلقا لأنه ال لأن الظاهر أنه لا يروي إلا عن عدل إذن علم فيه جرحا لذكره إيش عندكم إذا تفوت الكلمة قال لان الظاهر انه لا يروي الا عن عدل اذ لو علم فيه جرحا لذكره لالا يكون غاشا لا ذكره ليلا لانه اذا ذكره ليلا لا يختلف الحكم فيه عن ذكره اي نهارا قال لالا يكون غاشا في الدين ورده الخطيب بانه قد لا يعلم عدالته ولا جرحه يعني هذا الكلام الخطيب البغدادي يقول ايش لا يلزم يعني انه اذا روى عن شيخ لا يلزم منه ان روايته عنه تكون ايه تعديل لاحتمال ان هذا التلميذ روى عن الشيخ وهو لا يعرف عن حال الشيخ شيئا ولذلك قال ورده الخطيب بانه قد لا يعلم عدالته ولا جرحه كيف وقد وجد جماعه من العدول الثقات رووا عن ضعفاء هذا القول الايه الاول قال هو الثاني هذا القول الأول من التقسيمين يعني هو لما قال هو مقابل الصاعيي قولاً القول الأول إن روايته عنه تعد تعديل والقول الثاني أنها تعديل له إن علم أنه إن أنها تعديل له إن علم أنه لا يروي إلا عن عدل وإلا فمن المشييبي ومالي لأن هؤلاء يقولون إن من عادتهم أنهم لا يرونه إلا عن ذكر والثاني أنّه تعديل الله إن علم أنه لا يروي إلا عن عدل وإلا فلا وهذا هو الصحيح عند الأصوليين كالآمدي وابن الحاجب وابن الحاجب هو أبو عمرو كما سماه أثمان بن عمر بن أبي بكر القردي أما رواية غير العدل فليست تعديلاً اتفاقاً وخرج بالتفريق باسمه ما لم يشرح به فلا يكون تعديلاً جزماً بل لو عدل فيه ما لم يكتف به كما مرة لأن نحن قلنا ما نقبل تعديلاً إيه المبهم ثم قال رحمه الله يعني الحافظ العراقي قال واختلف هل يقبل المجهول وهو على ثلاثة مجهول عين من له راوٍ فقط ورده الاكثر والقسم الوسط مجهول حال باطن وباحر وحكمه الرد لدى الجماهير وصالح المجهول للعدالة في باطلين فقط فقد رأى آله قديه في الحكم بعض ممن منع ما قبله منهم سليمان فقط به وقال الشيخ ان العمل يشبه انه علاذا جعل او علاذا جعل في كتب الحديث في كتب من الحديث اشتهرت قدرته بعض من بها تعذرت في باطن الامر وبعض يشهر للقسم مشورا وفيه نظر هذا الموضوع اورده المصنف ضمن الكلام على مسائل الجرح والتعديل وكان الاولى به ان يفرده بباب وهو ما يعرف عند علماء الحديث والاصول حكم روايه المجهول قبل ان يبين الحكم يعرف عنوان الحديث والاصول ان المجهوله ينقسم الى ثلاثه اقسام القسم الاول مجهول العين وتعديه عندهم من لم يروي عنه الا واحد ولم يوثق ولم يجرح لا بد ان يجتمع فيه الامران ان انفراد الروايه عنه واحد لو تتبعت كتب الروايه لا تجد احد يروي عنه الا ذلك الواحد والامر الثاني ان يكون هذا الراوي ما وثقه احد وفي نفس الوقت لم يجرحه لانه لو وشق لكان معروفا ولو جرح لكان ايضا معروفا فلما اجتمع عدم التوثيق وعدم التجريح بالاضافه الى تفرد بالروايه وصفه بانه مجهول العين الثاني يعني النوع الثاني من انواع المجهول ما يسمى بمجهول الصفه او بمجهول الحالي وهو من روى عنه اثنان وايضا لم يوثق ولم يجرح وعدم التوثيق والتدريج شرط في الوصف بالجهاله ولكنه سمي بمجهول الحال واعتبر امره اهونا من من قبله لان روايه تسمين عن شخص ترفع الجهاله عن عينه يعني يكون معروفه الحال معروف العين يكون معروف العين لكنه مجهول الحال يعني العدالة باطناً ومجهول الحال يعني مجهول العدالة ظاهراً فيكون مجهول العدالة ظاهراً وين؟ وباطناً النوع الثالث من أنواع المجهول من الروا عنه أكثر من اثنين ثلاثة أربعة لكن لم يوثق ولم يدرج فهذا الذي تعاور على روايته اكثر من اثنان دل على انه عرف في اوساط اهل العلم وانما الذي يخفى عدالته الباطنه ولذلك يسميه العلماء بالمسطور يشهد له العلماء بالمشهور عداله الظاهري والباطني عداله الظاهري ان تعرف شخصيته لو سئل عنه في بلده يعرف لان من روى عنه اكثر من اثنين وتتلمذ عليه اكثر من اثنين اصبح معروفا في وسط مجتمعه لكن من رواه عنه واحد او اثنين هذا الذي يجهل الناس عينه ولذلك لم تعرف شخصيته ظاهرا وبعدم التوثيق والتعديل يجهل الناس باطنه ولذلك قلنا انه مجهول العداله ظاهرا وباطنا هذه انواع المجهول والعلماء يختلفون في حكم هؤلاء المجاهيل فالجمهور على ان مجهول العين لا تقبل روايته لان مجرد روايه واحد عنه لا تكفي وبعض اهل العلم قبل روايته ومن قبل روايه مجهول العين فهو لقبول روايه مجهول الحال اكثر قبولا والجمهور ايضا على رد روايه مجهول الحال قالوا لان الروايه ليست الشهاده وهذا من الباب الذي تتفاوت فيه الروايه والشهاده الشهادة لأنها في الغالب تكون بين يدي الأئمة والولاة، وفي الغالب تكون الشهادات الشهادات لإثبات حقوق. أما الرواية فلما كانت أمرا عاما لم تتساوى مع الشهادة. والجمهور على قبول رواية المشهور لأن هذا المشهور يعني الذي روا عنه أبشر بنزلا ذا تعدد الرواتي عنه يشعر بأنه من أهل العلم وهذا الذي ينطبق عليه ما قاله ابن عبد البر من أن من عرف بالرواية فهو إيه هو عجلون يقول الحافظ العراقي رحمه الله سلف العلماء في قبول روايه المجهول وهو على ثلاثه اقسام مجهول العين ومجهول الحالي ظاهرا باطنا ومجهول الحالي باطنا يعني اما ظاهره فعرف ثم قال القسم الاول مجهول العين وهو من لم يرو عنه الا راو واحد يعني ولم يعدل ولم يوثق وفيه اقوال الصريح الذي عليه اكثر العلماء من ان اهل الحديث وغيرهم الذي عليه اكثر اهل اثر العلماء من اهل الحديث وغيرهم انه لا يقبل وهنا ينبغي ان نشير الى نقطه وهي ان الحنفيه لهم تعريف للمجهول يختلف عن تعريفي الجمهور ذلك انهم يقولون ان المجهول هو من لم يروي الا حديثا او حديثين بفرض النظر عن عدد من روى عنه فهو يعتبرون الجهاله في عدد ما روى لا في عدد من روى في عدد ما روى لا في عدد من روى عنه هذا المجهول العين لا كونه يوصف بالصحبه هذا معرفه عينه اليس هذا نوع من التعديل بل هو اصل التعديل إذا قيل هو صحابي هذا تعديل وهذه معرفة ولذلك يعني ترفع يرفع يعني ترفعه ترفع عنه أصل الجهلة نحن بنقول فلان قال فلان من فلان هذا لكن بمجرد ما نقول إنه صحابي عرفنا عينه قال وهو من لم يرو عنه الا راو واحد وفيه اقوال بالصريح الذي عليه اشهر العلماء من اهل الحديث وغيرهم انه لا يقبل والثاني يعني والقول الثاني يقبل يقبل مطلقا وهذا قول من لم يشترط في الراوي مزيدا على الاسلامي والثالث يعني القول الثالث في المسألة ان كان المنفرد بالرواية عنه لا يروي الا عن عدل كابن مهدي و